Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr كما ليلة رقد ليلة رقد خير من ألف شهر فنزل الملائكة وضوحو فيها بإذن ربهم من كل أم. سلام هي حتى ما ضل عرف.